أعوذ بالله من الشيطان الرجيب بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرا قال قسم آياته و في ستة أيام wala قُلْتَ sain na kum ma bao thu na bao di ma thì الذين na gaaw in na gaza مبين ولئن moi wala in la ốm má trên mau ما ta tí يوم يأتي ألا يوم يأتيهم ليس مصروفاً عنهم وحاق بهم ما كانوا به تذجئون وَلَئِن أَذَقْنَا الْإِنسَانَ إِلَّا نَعْمَةً قال لك تاريخ الباب ما رو قائلي كبا يقول قولوا لولا أنزل عليه تنزل أو جاء يا ربي من So oh. بما فناو Quan Quan ترى على الله عجب ومن أظلم من أولئك يُعرضون على ربهم ويقول الأشهاد وهؤلاء الذين تذبوا على ربهم You've eaten a pill. <تصفيق> لا جرم أن لهم في الآخرة هم الأخزون ye مثل الفريقين كالأعمى والأصني والبصير والسمير، هل يستويان مثلاً أَفَلَا تَذْكُرُونَ 我 có wa